على أشرف المرسلين الحمد لله الحمد يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول والصلاة والسلام على أفضل الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس التاسع والثلاثون في الدرس الماضي كنا تحدثنا على ماذا على القاعدة الثالثة ما هي المشقة, المشقة التسير تجرب التيسير. <تصفيق> وقد ذكرنا أن أصل هذه القاعدة من الكتاب والسنة من يذكر لي منكم دليلا واحدا من الكتاب يريد الله لكم اليسرى ومن السنة بعثتوا <تصفيق> إن خير دينكم أي صاروا إن دين الله يسر ولا تأسر بشر ولا, ولا تنفر ثم ذكرنا أن العلماء خرجوا على هذه القاعدة جميع الرخص وجميع تخفيفاته جميع الرخص خرجها الفقهاء من هذه القاعدة قاعدة المشقة تجلب التيسير وقد بينا أن أسباب التخفيف في العبادات على 7 اقسام او اضرب القسم الأول ما هو الصفر السفر ذكرنا أن السفر يعني قال الامام النووي رخصه كم هي 8 ثم منها ما يختص بالطويل, بالطويل. الطويل السفر الطويل قطعا وهو ماذا القصر والفطر والمسحو أكثر من يوم وليلة هذه مسألة أكثر من يوم وليلة هذا في الصفر لكن يا ترى إذا كان الإنسان داخل بلده ولا يعتبر صفرا عرفا وقد قطع مسافة طويلة هل يقصر؟ الجواب لا يقصر وهل يمسح على الخفين أكثر من ثلاثة أيام؟ ولياليها الجواب لا نعم. هناك مسألة أخرى في مسألة أكثر من ثلاثة أيام بلياليها هل يجوز له أن يزيد على ثلاثة أيام نعم. الجواب نعم الجواب نعم كما سبق أن بينا القسم الثاني ما لا يختص به قطعا ما لا يختص به قطعا وهو ماذا ترك الجمعة وأكل الميتة, الميتة. هل يختص هذا بالصفر؟ الجواب لا فإذا اضطر الإنسان لأكل الميتة يأكلها كما قال الله عز وجل إلا ما اضطررتم إليه إلا ما اضطررتم كذلك ترك الجمعة ترك الجمعة ولربما يكون ممرضا ممرضا له أب أو أم عفاكم الله مريض فماذا يفعل؟ يقوم بي تمريضه في بيته ويتخلف على ماذا؟ يتخلف عن الجمعة والجماعة يتخلف عن الجمعة والجماعة سواء كان مسافرا أو كان مقيما لا يشترط أن يكون مسافرا هذا ما لا يختص به قطعا ومنها ما فيه خلاف كيف فيه خلاف؟ قيل إنه يختص به وقيل إنه لا يختص به والأصح اختصاص به وهو ماذا؟ الجمع, الجمع وقلنا هذا عند النووي وعند الشافعية لأن النووي شافعي شافعي المذهب لكن هل يجوز للإنسان أن يجمع لغير عذر الجواب نعم لغير عذر وأن لا يجعلها عادة وقد ألف أحمد الغماري من الصديق كتابا في الموضوع الجمع في الحضر دون السفر لغير سبب لغير سبب لقول النبي صلى الله عليه قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولما سئل أنس لما فعل هذا قال يريد أن لا يحرج أمته يريد أن لا يحرج أمته وقد سبق أنبينا بأن العلماء قالوا هناك أحاديث صحيحة لم يعمل بها من حديث من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فالرابع قال فإن فاقتلوه مع أنه ثبت أن هناك من كان مدمن خمر وجلده النبي صلى الله عليه وسلم وقام عليه الحب ولم يثبت أنه قتل شارب خمر ولأنه ثبت أن خليفته رضي الله عنه جلد شارب خمر ولأ لأمير المؤمنين عمر جلد شارب الخم ولا أمير المؤمنين عثمان عفوا قتل شارب الخم ولا أمير المؤمنين عثمان ولا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ولا سيدنا معاوية ولا ولا إذن هذا حديث صحيح وقد ألف في أحد العلماء رسالة كما ألب فيها أحمد شاكر رسالة مستقلة في إن من شارب الخمر أربعة كذلك ذكرنا أيضا فيما يتعلق بهذه المسألة مسألة ماذا التنفل على الديب لا ذكرنا يعني من الأحاديث التي لم يعمل بها ذكرنا هذا الحديث والحديث الآخر ما هو ذكرنا وقلنا أربعة وتذكرت ثلاثا ونسيت الرابعة من يذكرني الثاني الحديث الثاني على الحديث الأول والخمر الثاني للجمع لتقس... بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين اي نعم الجمع بين الصلاتين قالوا ايضا هذا لم يعمل به العلماء هذا لم يعمل به العلماء والصحيح انه عامل به بعض العلماء الحديث الثالث اللي هو ضعيف وان قالوا بانه صحيح امرنا ان نلبي على على النساء على, على النساء ها صوت أن صوت المراه وزعموا عوره وقالوا قال رسول الله صوت المرأة عورة وهذا الحديث قلته هو أعور ونفسه أعور صوت المرأة ليس عورة وذكرت بعض الأدلة ولي محاضرة أو محاضرتان في الموضوع على أن صوت المرأة ليس بعورة وذكرت أن أئمة أئمة عظاما أخذوا عن النساء أخذوا على النساء أخذوا ماذا؟ العلم يعني كأيضا عائشة كانت معلمة الرجال, معلمة الرجال وحفصة بنت سيرين وخولة كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وصورة المجادلة أو المجادلة معروفة, معروفة وهكذا شريطة أن لا تخضع في القول كما قال الله عز وجل ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرر تكلم الرجل وكان هذا معلوم عند السلف معروفا ولكن دون تليين أو خضوع في القول أو خضوع في القول وأيضا قلنا منها ما فيه خلاف ما فيه خلاف والأصح عدم اختصاصه به عدم اختصاصه به وهو النفل على الدابة والهذا خاص بالمسافر الجواب لا إذا كان الرجل في سيارته يسوق سيارته وهو في الحضر غير مسافر ومن عادته أنه يصلي نوافل عنده رواطن لا بأس أن يصليها في ماذا؟ في, في سيارته في سيارته وقد ثبت أن كثير من السلف كان يصلي على دابته أو يصلي وهو ماشيا مع ماشيته مع ماشيته كان يرعاها وهذا عبد الله بن عمر يعني كان يصلي النافلة على دابته وما أراد أن يصلي رغيبة الفجر نزل وصلها وفي رواية لما أراد أن يصلي الوترة نزل فصلها وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أيضا النوافر على دابته أينما توجه به ركابه وقد ذكرنا تفصيلا للشافعية قالوا إذا توجه ركابه لغير ما قصد قال هذا ترطل صلاته مثلا هو أراد الانزرط وإذا به الحمار توجه إلى ماذا إلى تونس. إلى تونس إذن قالوا هذا تبطل صلاته ينبغي أن يكون أن تكون الدابة توجهت إلى ما يريد المنفل أو الذي يصلم هذه حالة كذلك إسقاط إسقاط الفرض بالتيمم إسقاط الفرض بالتيمم هذه مسألة فيها كلام لعلنا إن شاء الله نتكلم عليها يعني بتفصيل في دورة الفقه كما ذكرنا أيضا ما عليه على النووي ابن الوكيل استدرك عليه رخصة تاسعة وصرح بها الغزالي وكثير وصرح بها كثير من علماء الشافعية علماء الشافعية وذلك أن رجلا إذا كان له نسوة وأراد الصفر ماذا يفعل آل النعام يضع القرعة بينهن وإذا رجع خرجت القرعة لوحدة ورجع هل يلزمه القضاء للمرأة التي لم تسافر معه الجواب لا وهل يختص هذا بالسفر الطويل أم لا وجهاني والأصح لا يختص به لا يختص به إذن هذا تلخيص الدرس الماضي واليوم عندنا أيضا ذكرنا أولا أسباب أسباب الرخص يعني قلنا هذه القاعدة هي التي جمعت كل الرخص وجميع تخفيفاته وقلنا بأن للرخص أسبابا كم سبعة رخصا سبعة ذكرنا منها ماذا ذكرنا بها منها الصفر ذكرنا منها السفر. يعني من الرخص التي ذكرنا الصفر وذكرنا ما قيل في ماذا ما قيل في السفر كما قال الإمام النووي وابن الوكيل النووي استدرك عليه ذكره ثمانية واستدرك عليه ابن الوكيل كم؟ تاسعة استدرك عليه التاسعة طيب بقي لنا أيضا اليوم المرض بقي لنا اليوم المرض المرض له رخص أيضا كثيرة المرض له رخص كثيرة ومعلومون أن المكلف ينبغي أن يكون ماذا أن يكون صحيحا أما إذا كان مريضا فينظر في مرضه فينظر في مرضه فهناك صلاة أهل الأعذار وهناك أيضا ما يتعلق بأهل الأعذار يعني عقد له العلماء في كتب الفقه أبوابا ونبهوا على ذلك بتنبيهات وفصولا وأبوابا يعني بيّنوا صلاة أهل الأعذار فالمرض إما أن يكون مرضا طارئا وإما أن يكون مرضا مزمنا فإذا كان طارئا نقول له يعني إما في الصفر وإما في الصلاة وإما في الحج وإما وإما وإما في الصيام في الصيام نقول له فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إذا كان مرضه طارئا وأما إذا كان مزمن فله حكم آخر فله حكم آخر هل عليه الفدية كما يفتي كثير من العلماء الجواب لا كما ستسمعون إن شاء الله طيب أيضا يتعلق به الأمر في مسألة الصلاة إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما وأنتم تعلمون أن القيام ركن وأن قراءة الفاتحة ركن وأن الركوع ركن وأن السجود ركن لكنه لا يستطيع نقول له إذا كنت لا تستطيع الركوع لا تستطيع القيام لا تستطيع الفاتحة صل قدر المستطاع لأن الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصيحين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وطبعا أنتم تعلمون وعدة مرات كررت لكم هذا وبعض إخواننا الآن معنا على سكايب لعلهم لم يسمعوا هذا فلا بس أن أعيده بعد أن أسألكم قلنا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم بينما قال ما نهيتكم عنه لم يقول ما استطعتم لماذا نعم لماذا لأن الأوامر الأوامر غير محصورة افهموا هذا جيدا لأن الأوامر غير محصورة فلو قيل له افعل الأوامر كلها ماذا يكون يكون فيه مشقة وفيه تشديد ونحن الآن أثناء الحديث على التيسير والتسهيل واليسر بخلاف النواهي النواهي محصورة أو غير محصورة محصورة, محصورة بدليل أنكم إذا قرأتم كتاب الكبائر للذهب كتاب الأصلي وليس المطبوع الآن كتاب الكبائر للذهب تجدون أنه حصر المناه في خمسين ونيف في خمسين ماذا كبير من الكبائر كذلك فعل الهيثم في كتاب الزواجر في كتاب الزواجر إذن فمعنى أن الأوامر الأوامر غير ماذا؟ غير محصورة بخلاف ماذا؟ بخلاف النواهي. النواهي فالنواهي محصورة والأوامر عفواً النواهي محصورة نعم والأوامر غير محصورة فلذلك قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتوا وما نهيتكم عنه لم يقول فأتوا منه ما استطعتوا قال فاجتنيبوه فاجتنيبوه أنه في ليس فيه تشديد وليس فيه التضييق وليس فيه ماذا العسر بل فيه اليسر وليس فيه مشقة فلذلك قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوا لأن النواهي محصورة ومحدودة النواهي محصورة بخلاف الأوامر اقرأوا في كتاب الله تعالى تجدون الأوامر بالمئات اقرأوا في دواوين السنة يعني المسان الصحاح والمساند والسنن والمعاجم والأطراف والأجزاء كلها والمشيخات تجدون فيها ماذا تجدون فيها النواهي محصوره والاوامر غير محصوره تجدون الاوامر غير محصوره فلذلك قال ما امرتكم به كذلك المرض فالمرض اذا حصل للانسان هو مامور بكذا وكذا عباده ولكنه حصل له, حصل له ماذا حصل له عذرا حصل له عذر ماذا نقول له ينبغي أن تصلي ينبغي أن تصلي قائما رغم عنك لا ماذا نقول نقول له فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم ولذلك عمران ابن حسين كان مريضا بالبواسر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأمره أن يصلي قائما فإن لم يستطع عفوا جالسا فإن لم يستطع فمرتجعا فمرتجعا ويقال على أن لسؤاله نزل قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم على قدر المستطاع حتى تصلي بالعين على قدر المستطاع وهكذا إذا استطاع أن يتوضى فبها ونعمه إذا لم يستطع يتيمم إذا لم يستطع أن يتيمم يصلي بدون تيمم على القول الراجح هذا كمن؟ لم يجد ماء ولا متيممة وأنتم تعلمون أنهم قالوا إذا من لم يجد ماء ولا متيممة فأربعة أقوال يحكين مذهبا فأربعة أقوال يحكين مذهبا مذهب مالك يصلي هذا على القول الراجح هذا قول وقال يصلي ويعيد هذا قول في الوقت وعكسه قال مالك المهم الشاهد عندنا أن هذه مجرد أقوال والصحيح أنه يصلي قدر المستطاع حتى لو كانت النجاسة على ثوبه ولا يستطيع الم... ماذا؟ أن ينزع ثوبه يصلي النجاسة في جسمه لا يستطيع أن يزيلها يصلي فاتقوا الله ما استطعتم كما قلنا في الدرس الماضي إذا كان الرجل أراد أن يغتسل من الجنابة ولكنه لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع أن يفعل ماذا؟ لا يستطيع أن يصل إلى بعض الأعضاء ماذا نقول له, ماذا نقول له هذا؟ نقول له صب الماء فإذا وصل فبيا ونعمة وإذا لم يصل فلا شيء عليك فلا شيء عليك فاتقوا الله ما استطعتم أما قولهم وصل ما عصر, بالمند... عصر بالمنديني ونحوه كالحبل والتوكيلي هذا فيه تشديد وصيأتي ان شاء الله الاستعانة في الوضوء الاستعانة في الغسل جائز على الراجح ولكن التشديد لا بد من الحبل ولا بد من كذا هذا ما أنزل الله به من سلطان هذا ما أنزل الله به من سلطان وهكذا المرض يعني يصل الإنسان قدر المستطاع قدر المستطاع كذلك يدخل في المرض أولا ما يدخل في المرض رخصه كثيرا هذا عندنا اليوم الثاني المرض قلنا ياه رخصه كثيرا ومن رخصه التيمم ومن رخص المرض التيمم متى عندما شقة استعمال الماء عندما شقة استعمال الماء وعند عدم وعدم الكراهة في الاستعانة ممن يصب عليه ممن يصب عليه الماء أو يغسل بعض أعضائه أو يغسل أعضاءه أو يغسل أعضاءه طيب المشقة تعلمون أن التيمم التيمم هل هو رخصة أم عزمة اختلف العلماء والراجح أنه أنه رخصة لأنه لا يرفع مداد الحدث وإنما يرفع حكمه فقط حكمه فقط ولهذا تسمى الطهارة الحكمية الطهارة الحكمية فلذلك مثلا الرجل على جناله ولم يجد ماء أو وجد الماء ولكنه يخشى على نفسه الضرر يخشى أن يلحقه ضرر فماذا يفعل؟ يتيمم كما فعل عمر بن العاص رضي الله عنه عندما كان في غزوة ذات السلاسل يعني كان على جنابه فتيمم كان على جنابه فتيمم وصلى بالناس جماعة ولما ذو ذلك للنبي صلى الله عليه وسأله قال ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التالك ولا تقتلوا أنفسكم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحكوا اقرار الله خلاف لما زعمه الملكية بأنه ضحك من جرآته على الدين من جرآته على الدين هذا فيما يتعلق لماذا؟ بالتيمم ولذلك قالوا فصل لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة تيمم فصل لخوف ضر أو عدم عوض من الطهارة تيممة. وطبعا التيمم فيه كلام طويل يعني ذكرنا الصفة الصفات ولكن الصفة الراجحة أن يضرب التراب ثم يمسح وجهه ويديه هكذا دون قل يعني طريق هكذا وصف الحميد وكلام من هذا النوع يعني قلنا ما انزل الله بي من سلطان وهي رخصة وليست عزيمة فلماذا هذه الشروط ولماذا هذه التشديدات ولماذا هذه المشقة ثم ذكرنا أيضا على أن التيمم يعني قالوا بأنه آخره للراج آيس فقط أوله المتردد الوسط قلنا هذا أيضا كلام لا أسس له من الصحة كما ذكرنا أيضا أن بعض العلماء قالوا يعني يصلي منهم المالكية قال يصلي به فرضا واحدا وصلي فرضا واحدا وانتصل جنازة أو سنة بها يحيل وجازل النفل ابتداء ويستبح هذا كله كلام ما أنزل الله بهم سلطان لأنهم يقولون التيمم فرع والفرع لا يقوى قوة الأصل دائما يقول هذا غير صحيح يعني آدم أصل البشر أليس كذلك؟ بلا أليس كذلك؟ بلا يعني آدم أصل البشر فلكن هناك نبينا صلى الله عليه وسلم ليس هو أصل البشر إنما هو فرع لكن من هو الأفضل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أم آدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه فرع إذن هذا القاعدة الفرع لا يقوى قوة الأصل غير مسلمة له غير مسلمة ثم ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال الصعيد الطيب الصعيد الطيب طهور المؤمن وفي رواية وضوء المؤمن وضوء المؤمن عشر سنين إن لم يجد الماء أو إن لم يجد الماء عشر سنين وضوء وضوء هكذا وضوء ولذلك الصحابة كانوا يصلون به فرضا وفروضا وفروضا لماذا؟ لأنه علي بن وابي طالب كان يصلي يتيمم ويصلي به عدة أوقات لا فرق بينه وبين الوضوء لا فرق بينه وبين الوضوء طيب قلنا المرض ولا ورخص كثيرة منها التيمم عندما شقة استعمال عندما شقت استعمال الماء أو خاف على نفسه الضرر أو لم يجد من يعينه في ماذا في صب الماء على أعضاء الوضو أو لم يجد من يغسل أعضاءه فإذا وجد من يوضئه جاز له ذلك جاز له ذلك كذلك من رخصه أن القيام ركن كما قلنا ولذلك كثير من الناس وهذا كثير ما أنبه على هذا كثير من الناس يسمعون المقيم يقيم الصلاة وهو جالس إما أنه مشغول مع صاحبه أو شيء من هذا القبيل فإذا قام والإمام قد كبرت كبيرة أحرام وبدأ في الفاتحة ولعله بدأ في الصورة يخشى أن تفوته الركعة يكبر ويقول الله أكبر ثم هو طالع ويقرأ وهو يعني لم يستقل لم يكمل القيام هذا ما عنده ركعة هذا صلاته باطلة أو قل هذه الركعة باطلة أو يكون يصلي ثم أراد سقط له شيء وينحني هكذا ليأخذه وهو يقرأ الفاتحة. هذا عنده ركعة ما عنده ركعة ما عنده ركعة بل لا بد يكون ال القيام للفاتحة لأن القيام لها فرد قيام لها فرض لكن إذا كان لا يستطيع القيام ماذا نقول له نقول له لا شيء عليك نقول له لا شيء عليك ما دام, ما دام لا يستطيع القيام طيب يا ترى في القيام في الفريضة معروف لكن يا ترى الإمام يخطب الإمام يخطب ولكنه لا يستطيع القيام وما عندنا أحد ممكن أن ينوبى عن الإيمان هل يخطب جالساً؟ الجواب نعم يخطب جالساً الجواب يخطب جالساً طيب ومعاوي رضي الله عنه كان يخطب جالساً لقيل إنه كان سميناً جداً وكان يخطب جالساً طيب هل أن الرجل خطب جالساً لعذر لعذر ولكن للأسف في الصلاة ماذا يفعله؟ يخطب الخطيب جالسا ثم يكلف من يصلي بالناس الجمعة هذا غير صحيح ما ينبغي بل يصلي بهم جالسا وكيف يصلونهم جلوسا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كدتم أن تفعلوا في الأعاجم لما صلى بهم جالسا يعني سقط على دبته وجوحشت ركبته عليه الصلاة والسلام وزاره الصحابة فحضرت الصلاة وصلى بهم جالسا والصحابة قيام فأشار إليهم أن يجلسوا ثم المفرغ من الصلاة قال كدتم أن تفعلوا فعل الأعاج يعني يقومون على رؤوس ملوكهم والملك جالس وهم قيام وهذا موجود حتى في حكام العرب المهم الشاهد عندنا هي سنة كسروية الشاهد عندنا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن يجلسوا أن يجلسوا فجلسوا لكن لاحظ النبي قال لا تختلفوا على إمامكم صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وإذا صلى قائما فصلوا قياما أجمعا لكن هنا إشكال وتنبأ لهذا الإشكال جيد النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه في آخر حياته صلى بالصحابة جالسا وهم قيام هل يكون هذا نسخا؟ هل يكون هذا نسخا؟ الجواب لا قد جمع الآئمة بين هذا ولذلك أنتم تعلمون أنهم يقولون لا يمكن أن نترك العمل بدليل صحيح إلا بعد أن نبحث عن طريقة الجمع وتصل إلى مئة وجه تصل إلى مئة وجه وإلا التوقف أما إسقاطه فلا, أما إسقاطه فلا. إذن كيف نفعل هنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصلوا جلوسا خلف الإمام إذا كان جالسا هناك من قال على أنه قال قولا وفعل فعلا فقالوا نعمل بماذا بقوله لا بفعله لأن القول شريعة عامة والفعل قد يكون شريعة خاصة قد يكون شريعة خاصة وقيل إن القول إذا كان سابقا فيكون ناسخا للفعل وقيل العكس وقيل العكس وكما يقرر الشوكاني في الإرشاد إرشاد الفحول والصحيح لاحظوا الإمام أحمد جمع بين الأدلة ماذا قال؟ قال لاحظوا جيدا إذا بدأ الامام ماذا؟ إذا بدأ الامام الصلاة جالسا بدأ الإمام الصلاة جالسا ثم حدث له حدث له شيء وأتمها لا عفوا بدأها قائما بدأها قائما ثم حصل له شيء فأتمها جالسا هل نتبعه ونجلس أم نقوم ونقف لا نقوم نقوم لأن العبرة بالبداية العبرة بالبداية وليس بالخاتمة العبرة بالبداية فماذا الامام بدأ الصلاة معنا قائما صلى ركعة قائما ثم سبحان الله حدث له شيء في ركبته او حدث له شيء في الظهره ولم يستطع القيام فجلس الله اكبر سبحوا له اشار اليهم بيده ان فقاموا وهو قد اتم الصلاه جالسا هل نكون قد خالفناه لا لما قال العلماء ابو بكر الصديق كيف بدا الصلاه بالصحابه قائما ومن اتمها رسول الله الله كيف اتمها رسول الله جالسا قال هذا هو الجمع على ان هناك من قال بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان إماماً لأبي بكرين وأبو بكرين كان إماماً للناس كان إماماً للناس وطبعاً هذا بعيد هذا, بعيد هذا الجمع الذي جمع الإمام أحمد سبحان الله هذا منطقي هذا منطق ولهذا قالوا يعني إذا كان بدأ الصلقاء إماماً فإذا أتم جالساً لا نجلس معه لا نجلس معه أيضاً إذا كان الرجل مريض من رخصه أن يجمع بين الصلاطين من رخص ماذا؟ رخص المرض الجمع بين الصلاطين وهذا عذر هذا عذر وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في المدينة بغير عذر وهذا له عذر فهو أحق بماذا؟ أحق بالجمع ولذلك الإمام مالك لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع كما سبق لنا في ماذا؟ في المغطأ قال أراه كان لمطر أراه كان لمطر أظنه كان قد فعل لمطر مع أنه في رواية ليس هناك مطر لم يكن لمطر فإذن هذا أحق بماذا بالجمع بين الصلاطين هذا أحق بالجمع بين الصلاطين إذن فلو ذلك لو ماذا أن يجمع أن يجمع ماذا بين الصلاطين أن يجمع بين الصلاطين وركزوا على هذا جيد مريض ماذا يفعل لم يستطع إما أنه يغمى عليه وإما أنه حصل له تعب فماذا يفعل يريد أن ينان نقول له, نقول له اجمع بين الظهر والعصري أو اجمع بين المغربي والعشاء اجمع بين المغربي والعشاء والعشاء مفهوم؟ من رخصي ماذا؟ من رخصي المرض ومن رخصي أيضا الاضطجاع الاضطجاع في الصلاة يضطجع لا يستطيع أن يصلي قائما لا يستطيع أن يصلي جالسا فليضطجع فليضطجع طيب أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القائم أو صلاة الجالس أو القائد أو القائد ها على النصف من صلاة القائمة هذا لعذرين أو لغير عذر هذا في الفرضة أو في النافلة هل يمكن في الفرضة أن يجلس لغير عذرين لا إذا جلس كيف تكون صلاته باطلة لأنه ترك ركلا من أركان الصلاة والنافلة إذا أراد أن يجلس وهو صحيح قوي هل تصح صلاته أم لا؟ الجواب نعم على الراجح الجواب نعم ولكن على نصف الآجر نعم لكن إفهمه جيد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل في آخر حياته؟ كان يصلي جالسا وإذا أراد أن يركع يقوم ويأتي ببعض الآيات ثم يركع ثم يركع على أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم تنبؤ لهذه وهذه فائدة مهمة أن من خصائصه إذا صلى جالسا لغير عذر يعطى الأجر كامل هذا خاص بالنبي عليه إذا صلى جالسا لغير عذر نافلة كم يعطى من الأجر؟ يعطى الأجر كاملا بينما غيره لو صلى جالسا كم يعطى من الأجر نصف أجر القائم نصف أجر القائم طيب إذا كان مريضا يعطى الأجر كاملا يعطيه الله الأجر كاملا كذلك المسافر إذا كان يصلى النوافر لكنه صافر هل يؤجر على النوافل التي والرواتب التي كان يصليها وهو مقيم الجواب نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيما رواه العرب باع الزوج ورد قدوسي ورد أيضا نبوي اكتب لعبدي ما كان يفعله ما كان يعمله وهو صحيح مقيم اكتب لعبدي ما كان يعمله وهو صحيح مقيم هذا من ماذا من رخص المرض ومن رخص المرض التخلف عن الجماعة ومن رخص المرأة التخلف عن الجماعة إذا كان مريضا وسمع المؤذن ولا يستطيع ولا يستطيع إذن هذا أباح له الشرع التخلف عن الجماعة وطبعا سياتنا إن شاء الله ما قيل في الجماعة يعني هل هي فرد أم هي سنة أم هي يعني كلام طويل فيها سياتي إن شاء الله وكما أباح له أيضا شرع أن يتخلف على ماذا التخلف عن الجمعه عن الجماعه وعن الجمعه وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاه الجمعه واجبه الا على اربعه الا على اربعه من هم المراه المسافر والمريض, والمريض والعرب والعرب المريض ولكن يعطى وتحصل له الفضيلة هل تحصل له الفضيلة الجواب قال العلماء على الراجح مع حصول الفضيلة مع حصول الفضيلة ومن رخص أيضا ومن رخص المرض ماذا الفطر في رمضان ومن رخص المرض الفطر في رمضان طبعا كما قلنا إما أن يكون المرض مزمن إما أن يكون المرض طارئا طارئا فإذا كان طارئا فنقول له فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر هذا المرض ثم اختلفوا في حد المرض والبخاري ثبت أنه يعني كان له ألم في الرأس فأفطر لما سئل ذكر أن أكرم فعل هذا وذكر أن بعض الصحابة كانوا يفعلون هذا بل أحدهم جرح أسبوعه جرحت أسبوعه فأفطر فأفطر بل أحدهم شج في رأسه فأفطر فأفطر يعني بعضهم يتوسع في الرخصة والبعض الآخر يقول إذا كان الرخصة يحصل معها يعني إذا كان الالم أو المرض يعني تحصل منه المشق ومنهم من يتوسع ويقول مجرد مرض مجرد مرض وبهذا هو مذهب الإمام البخاري وبهذا قال عيك وقال عبد الله بن عباس وكثير من العلماء وكثير من التابعين وكثير من الصحابة وكثير من الصحابة إذن أيضا من رخصي المرام من رخصي المرام ترك الصومي للشيخي الهري للشيخي الهري طيب هنا نقف وقفة مختصرة وجيزة على مسألة حول مسألة الفدية الفدية الإطعام مسألة الإطعام طبعا أنتم تعلمون أن الفقهاء يتوسعون في مسألة الفدياء وحتى في نوعها وجنسها وصفتها فطارة يقولون خبزة بإدامها وطارة يقولون خبزة ودرها وطارة يقولون طعام يشبع رجلا وطارة يقولون وجبة تشبع رجلا عاديا وطارة يقول من المسألة تعلق بالعرف وطارة يقول مما يأكل هو إذا كان يأكل لحم ويطعم غيره ماذا يطعم غيره العدس ويطعم غيره الزيت أو شيء من هذا القبيل فقال هذا يكون غير معظم لله عز وجل أن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وإما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث. تيمم ون التيمم حلوفه ما بيتا اين ابتدق قد اقتصر. قد يختصر وما ولا تتيمم ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخره الا ان تغمضوا فيه الا ان تغمضوا فيه فاذا قال علماء في هذه المساله ماذا يفعل فيديه هلا كلي خليكم في الكلام في الجنس والصفه و... ولما تعطى ولم... الى اخره آخر. الرجل لا يستطيع السه هناك أمنا عائشة رضي الله عنها وبهذا أخذ الإمام أحمد كانت تفسر الرجل مات مات في رمضان فينظر في الوقت الذي مات في رمضان كان يستطيع الصيام أم لا فإذا كان يستطيع الصيام وأفطر فقالوا هذا لابد الورثة أن يقضوا عليه من مات وعليه سيام صام عليه ورثته في رواية صام عليه اهله. أهله عندما تسأل عائشة عن مثل هذا الرجل مات وعليه سيام تقول إذا كان إذا كان سيام شهر رمضان فعليه الكفارة وإذا كان سيام نظرهم فعليهم السيام مثل ورث يسأل مرة تنسأل عائشة قالوا بأن أبانا ماتوا عليه السيام فقالت لهم هل كان سيام شهر رمضان أم كان سيام نظر فقالوا لما قالت إن كان سيام شهر رمضان فعليه مكفار إفديو وإما إن كان سيام نظر إن كان سيام نظر فعلي ماذا فعلي ماذا عليهم الصيام لانها كانت طرق الحديث النبوي عليه وسلم من مات وعلي صيام ونذر من مات بهذا القيد ولهذا انتم تعلمون ان الحديث اذا ورد مطلقا وورد مقيدا فناخذ بماذا بالمقيد بالمقيد لان رواية من مات وعلي الصيام صام عليه ورثته بينما رواية أخرى من ماتوا عليه الصيام النظر مقيد بماذا بالنظر. بالنظر فقالوا إذ ماذا نفعلون ناخذ بماذا بالنظر ولذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي مات وعليه الصيام نظر فأمرها أن تصوم عليه وجاء رجل آخر فقال يا رسول الله إن أبي مات وعليه صيام نظر فأمره أن يسمع عليه وهكذا آخر في الحاج وهكذا في رواية قال له أرأيت لو كان على أبيك دين أتقضيه عليه قال نعم قال فدين الله أحق بالقضاء فدين الله أحق بالقضاء ومن هنا استنبط المالكية على أن من كان لا يصلي ثم تاب إلى الله أو كان لا يصم ثم تاب إلى الله أو كان لا يزكي ثم تاب إلى الله وطبعا أنتم تعلمون أن من تقرر في ذمة الواجب لا تبرأ ذمته إلا بالأداء فقالوا إذا كان هذا لا يصلي ثم تاب إلى الله يعني قضى سبع سنوات بدون صلاة ثم تاب إلى الله ورجع ماذا يفعل؟ المالك يقال يقضي ما هو قول للأحناف وقول للشافعي قول فقط للشافعي بينما الإمام الشافعي قال لا يقوم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوطة في أوقات مؤقتة لا يجوز التقدم وعليه ولا التأخر عنها إلا مسألة جمعة تقدم وجمعة تأخر المعروف مفهوم؟ أدخل هذا. نعم أيضا قالوا مسألة أخرى قالوا لاحظوا جيدا قالوا بل يكثر من النوافع يكثر من النواف أما المالكي قالوا يصلي مع كل فرض فرضا أو فرضين أو ثلاثا أو أربعا على حسب استطاعته وقدرته وطاقته يصلي الظهر الفريض الحاضر أداءا ويصلي ظهرا أو ظهرين أو ثلاثا أو أربعا قضاءا هو يعد ذلك ويحصين هذا قال قول آخر قالوا يتوب إلى الله وكفى قول ثالث قالوا يكثر من النوافل قالوا يكثروا من النوافل وأنتم تعلمون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي أخبرنا فيما يحكي عربي عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل وهذا من الأربعين الذي سيأتيكم على الاراء ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه بعض المبتدعه قالوا كنت سمعه الحلول والاتحاد كنت حافظا سمعه حافظا بصره حافظا يده حافظا رجله على في مضى لا كما زعموا ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولا ان سالني لا اعطينه ولا ان استعاذني لا اعيذنه هذه نافله وتعلمون انه اول ما يحاسب عليه العبد ما هو الصلاه, الصلاة. فاذا صحت صلاته سائر, هنا معنى؟ سائر تاتي يعني. بمعنى ايه سائر جميع وباقي تقول سائر الناس يموتون يعني جميع الناس وتقول سائر الناس سائر الناس حضروا الدرس هنا أنتم لستم سائر الناس ها؟ أنتم لستم سائر الناس يعني عشر عشرة, عشرة أشخاص يعني سائر الناس هل نقول سائر الناس بمعنى جميع الناس لباقي الناس والسياق هو الذي يبين لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فان صلحت صلاته صلح السائر عمله جميع جميع اعماله لكن اذا وجد له نقصا نقص في الصوم او في, في الحج او في الزكاه او في الصلاه يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من نوافل حتى يكمل له النقص الحاصل في الفارضة ولذلك العلماء ماذا يقولون يقولون النفل ينقسم إلى قسمين مطلقا في الصيام في الزكاة في الحاج في الصلاة ينقسم إلى قسمين لا يقال له نافلة إلا إذا أكملت وأتممت الفرائل النافلة إيش معنى النافلة النافلة هي الزيادة ومنه الأنفال الإنسان لا يخرج للجهاد من أجل الأموال الرجل يقاتلوا للمغنم الرجل يقاتل شجاعة الرجل يقاتل حمية الرجل يقاتل لأن يرى الناس مكان أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إذن فينبغي أن يكون ماذا أن يكون العمل لله عز وجل أما إذا كان لي أنوى فلا فهنا الأنفال يعني الشئ الزائد ومنه سبق أنبينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضع خرجت ذنوبه وخطاياه من يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج في آخر الحديث يخرج نقيا يخرج نقيا وكانت صلاته نافلة معنى نافلة زيادة, زيادة في سجل حسناته لكن انظروا أيضا انظروا ماذا يقول سيدنا إبراهيم قال سأل الله عز وجل ولدا قال له ومن ورئيس حاق يعقوب هو لم يسأل ولدي ويعقوب نافلة ويعقوب نافلة زيادة تضرع من الله عز وجل وإكرام من الله عز وجل وكل إكرام إذن نافلة بمعنى زيادة فإذن عندما يتم الإنسان الفرائر نقول عنده نوافل فإذن يمكن أن نقول بأن النوافل تنقسم إلى قسمين النافلة نافلة إذا أتممنا الفارضة والقسم الثاني تسمى مكملات ومتممات مكملات ومتممات والقسم الأول نافلة, نافلة. معنى نافلة زيادة على الفرض زياده على الفرض واما اذا اتم لم يتم الفرائض اما اذا لم يتم الفرائض فهي مكملات ومتممات وهكذا نقول في ماذا في الصلاه ونقول في الحج ونقول في الزكاه ونقول في سائر العبادات في سائر العبادات مفهوم هذا اذا الفديه نرجع للفديه الفدية لم يصح فيها حديث وأنتم تعلمون أن أموال الناس معصومة فلا يجوز للإنسان أن يتصرف بها إلا عن طيب خاطر لا بد أن يكون هناك دليل يقول بالجواز فبما أنه ليس هناك دليل فالكفارة ليست واجب حتى من يقول بها نقول له إذا مستحب إذا استطع مستحب طيب قول الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر ما معنى هذا؟ ما معنى فعدة من أيام أخر؟ ها؟ من أخرى. فعدة من أيام أخر متى هذا أنتم تعلمون سبق أنبينا على أن الصيام مر مراحل ثلاث والصلاة مرت مراحل ثلاث ومن ضمن المراحل التي مر بها الصيام قالوا يعني ثبت في حديث معاد بأنها كان الإنسان مخير في الصيام مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين ولا قضى عليه مخير في أول الإسلام يعني كانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر وكانوا يصومون عاشرة ثم بقي الصيام على التخيير أنت صحيح صحيح لا تشتكي من شيء بل تشكر الله عز وجل تشكو أم تشكر؟ تشكر ولا تشكو تشكر الله على أن رزقك هذه النعمة نعمة الصحة لكن أنت مخير رفضت أن تصن لماذا؟ قلت أنا لا بأس آكل ثم أطعم عن كل يوم مسكين هل عليك الإثم؟ لا لا إثم هذا في أول الإسلام في أول الإسلام ثم لما نزل قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ على جهة ماذا؟ على جهة الوجوب وعلماء الأصول يقولون الأمر بالواسطة أبلغ من الأمر بصيغته إذا قال لك افعل هذا الوجوب إلا إذا كانت هناك قرنة لكن إذا جاء الفعل مضارع ثم دخل عليه حرف دخل عليه لام الأمر فيكون هذا أبلغ من قولنا افعل فقال فليصم على جهة ماذا؟ الوجوه عبد الله بن عباس يقول على أن الآية نسخة العلماء يقول الآية نسخة يقول إلا هي محكمة هي محكمة يقول عبد الله بن عباس هي محكمة إلا مع الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ومع الحب لا والمرضى ومع الحب لا وبهذا قال كثير من العلماء والصحيح قالوا بأن الحبلة والمرضع تطعم تفتر وتطعم كل يوم مسكين ولا قضاء عليها هذا أثر عن عبد الله بن عبدالس وهذا مخالف لماذا لما عليه الجمهور هذا مخالف لما عليه الجمهور الجمهور إذا كانت لا تستطيع كل سنة تلد ودائما ترضع, دائماً ترضع. ولربما إذا صامت يؤثر ذلك على الغلام في إرضاعه فقالوا هذه نعم تطعم عن كل يوم فتبقى يبقى الحديث يعني آآ آآ يبقى على عمومه يبقى ماذا ليس منسوخا يبقى محكمة محكمة فهم؟ على كل هذا كلام لابن عباس وخالفه الجمهور والصحيح أن الرجل إذا كان لا يستطيع الصيام وكان مرضه مرضاً مزمناً لا شيء عليه وحتى من يقول بالفدية نقول له على جهة الاستحباب صدقة من الصدقة على جهة الاستحباب ولا يوجد دليل بتاتاً هذه دواوين السنة استقرؤوها لا يوجد دليل مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطعم عن كل يوم مسكينة ونقف هنا والله تعالى أعلم وأحكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغدا ان شاء الله في نفس الوقت درس البخاري بإذن الله تعالى